وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة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 وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إنه لَمِنَ الصَّادِقِينَ Why podcasts said Ášu таракамамы, адам сябакай – Would you богачай baraha? aquí licensed USA –對不對 studio Preчай – від бні – والخامسة ان رضى الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمه وان الله تواب حكيم إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمَّ اكْتَسَبَ مِنَ الْإِفْلِ والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم